فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَى أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ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 ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون بسم الله الرحمن الرحيم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 يُغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أَجَلٍ مُسَمَّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَكُمْ تَعْلَمُونَ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 أصابعهم في أذانهم واستوشوا ثيابهم، جعلوا أصابعهم في أذانهم واستوشوا ثيابهم، وأخروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا ثم إن